بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أزقادها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار بأن ربك محالها يومئذ يصون الناس وشتاتي